بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا وََّ شاتِ الشر فَفالِقاتِ فرَق فَمُ القنِيَاتِ ذِكرًا حُذْرًا أَُْ الذر إنِ ما تُعددونَ لَاقِع فإذًا النجومُطُمسَة وَإذا السمفُجَة وَإذاَا الجبال نُصففَة وإذا السماء فُرِجَتْ وإذا الجبال نُسِفَتْ وإذا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأي يوم أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْعَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ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 فَقَدَرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يومئذ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 كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمٌ لَّا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَلَوِ تَمَتَّعُوا قَليلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ